رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متاض مئات بنا الأرواح رسول الله ربانا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متاظ مئات من الأرواح إيما وأعلىنا به الشان فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعلق غيانان نهل ما منه شرعتنا وأعلىنا به الشان فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعلق غيانان رسول الله على المنهاج والصانى لأجل الحق كم بذلا وكم قاسا وكم عانا وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لا نرسول الله وسوتنا على المنهاج والصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسا وكم عانا وكم قد ذاق في ألم من الإيذا ولم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لا, لا رشيد الرائي إن عصفات رياح الظلم طوفانا حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى كان وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا сол он